جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل تدل أحاديث رعاية البنات على أن البنات أفضل من الذكور الأحاديث التي جاءت في رعاية البنات قال اهل العلم لأن البنت والمرأة, والمرأة عموما ضعيفة المرأة عموما ضعيفة وفيها نقص وفيها ضعف وبحاجة شديدة إلى من يرعاها سواء كانت كبيرة أو صغيرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ولهذا خص البنات بالذكر في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رعاية البنات مجهود أكبر وعناية أكثر ومحافظة شديده فالبنت تحتاج إلى الى عناية والى رعايه والى اهتمام وخصوصا ان حال الناس ولا يزال يوجد لان الجاهليه توجد في بعض الناس ولا ولا تترك من بعض الناس بل تبقى كراهيه الابناء كراهيه الابناء فجاء الاسلام بكراهيه البنات فجاء الاسلام ببيان فضل تربية البنت ورعاية البنت وأن رعايتها يكون حجابا لأبيها من النار وسبب لدخوله الجنة وإلا فإن رعاية الأبناء ورعاية البنات كل ذلك خير عظيم ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار نعم يقول إذا كانت البنت ذهبت إلى أهلها بسبب أن زوجها تزوج عليها فقط مع العلم بأنه لم يقصر عليها فهل على الأب أن يردها إلى زوجها أو يأخذها ويتلطف بها ويكون معها في البقاء عنده الزواج زوجها عليها ليس مصوغا لها أن تذهب إلى بيت أهلها وإنما الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها وأن تقوم بحقوقه لأن زواجه عليها ليس أمرا محرما أو إثما وخاصة أن الذي ذكر في السؤال أنه قائم بحقها ومحسن إليها ومؤدي الواجب الذي له عليها حتى لو كان وجد من بعض التقصير تؤدي واجبها وتسأل الله عز وجل الذي لها لكن كونها تذهب إلى بيت زوجه بيت أهلها وتترك بيت زوجها لا لشيء إلا لكون تزوج عليها هذا غير صحيح ويأتي هنا واجب الأب إلى توجيه البنت ومناطفتها وبيان هذا الأمر والإحسان إليها لا يكون عنيفا معها ولا يكون قاسيا وإنما يكون موجها وناصحا ومبينا ويعيدها إلى بيت زوجها برفق ولطف فلا يبقيها في بيته ولا يكون عنيفا معها وإنما يتلطف معها ويوجهها حتى تذهب إلى مكانها نعم كيف يحسن الأخ إلى أخواته المتزوجات وهو لم يحسن إليهن من قبل كونه لم يحسن إليهن من قبل لا يعني هذا أن يستمر في الإساءة وعدم الإحسان بل كونه لم يحسن إليهن من قبل يدفعه إلى مزيد الإحسان حتى يعوض حتى يعوض التفريط الذي حصل منه والتقصير الذي حصل منه فالواجب في هذا المقام أن يحسن إلى أخواته ويكون لطيفا معهن قائما بحقوقهن ما استطاع وتقصيره معهن فيما سبق لا يعني دواما التقصير نعم يقول نرجو من فضيلتكم توضيح قوله قد قتلوا ابن النبي وهذا الرجل ليس ممن قتل وإن كان لم يباشر القتل إلا أن ما, ما, ما اشتهر به البلد في ذلك الوقت من فتن واشربت الأعناق اليها وتطلعت وتمالأ الناس على الفتن واعتنوا بها جعل ابن عمر يقول ذلك ولم يقل إنك قتلت بنت ابن النبي وإنما قال قتلوا ما قال مخاطبا السائل قال قتلت ابن وإن وإنما قال قتلوا ابن النبي يعني بلد فيها في فتن عظام وأمور كبار واعتداءات كبيرة ثم يكون فيهم مثل هذا السؤال فالأحق في من جاء مثل هذا البلد الذي هو بلد الفتن أن يسأل عن الأمور العظام الدماء التي تراك باطلا لا يسأل عن دم بعوضه وفي بلده تراق دماء بالباطل وبالحرام فهذا مقصد ابن عمر رضي الله عنهما يقول جزاك الله خيرا هل يجوز طلب الدعاء من الوالدين أم أن هذا من المسألة التي خلاف الأولى لا بأس بطلب الدعاء من الوالدين ودعوه الوالد لولده مستجابه فلا باس بذلك لا باس بالدعاء ولا سيما اذا قصد من طلب الدعاء من والدي الاحسان الى والدي الاحسان الى والدي لان والده اذا قام بالدعاء له فان الملك يقول ولكم بمثل ذلك فهذا باب ينتفع هو والوالدان ينتفعون بذلك فيكون باب خير له ولوالديه وإذا أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة والديه فيه بالصلاح والتوفيق فهذا أيضا عائد نفعه إلى والديه فإذا قصد هذا المعنى فهذا خير إلى خير نعم هذا خارج الدرس لكن سال بالله أن نطرحه يقول حكم قيام الموظف بفتح محل تجاري باسم أحد أقربائه الموظف من شروط الوظيفة الا يفتح محلا تجاريا لان هذا الامر يشغله عن تجارته وهذا امر التزم به عندما دخل الوظيفة فعليه ان يعمل بما التزم ارزاكم